لِسَانَ لَا يَطْغَى الرَّحْمَةُ أَسْتَوْنَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجَاءَ أَرَأَيْتَ الَّذِي أَنْهَى عَبْدًا ذَا صَلَّى أرأيت كان على الهداء ومر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالنسبة ناصية, ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب